بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوة بخشن مهربان حاميم بحاميم دخوين دريتوا تنزيل من الرحمن الرحيم قرآن للاي إخوة بخشن دي مهربان ونردرا وتخواروا كتاب فصّل آياته القرآن العربي لقوم يعلمون. براقك بلجكان رنكرا وتوليك جاكرا وتوا. قرآنك بزمان عربي شارزان دزانن. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. مشدد رترسنا Keti zor beyan Jüvey peynadanu boya Qur'an nabisten. Ve, "Birlerini, birlerini, Tenağınla avı to emeibo bankda kiyt. Valla jöe khanmanda gırani u kari heya. Valla nevan em otoda perdek heya. Kavatı to kari xodbka u biyguman em iş kari xoman بشر أنما إلهكم إله واحد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ بلاي براستي من مروهيكم وق <تصفيق> ايوا بلام نگام بودا کريت كا براستي پرستراوي ايوا خوايا تاكو تنيايا كاواتباروطان هر براو خوابي لپرستنکانتان وداواي لبردوني لبکان واسزاو لناو تون بوهاو بجدانران الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون اوانيك زكاد نادن باور شنبروج دوين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير من برستي اواني باور ينهنا وكردوت ساكان هذا يجب أن تتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين بل اخو براستي اي و باورتان بو ذاتنية كزويل دوروجد دروس كردوا بشاني بودادنين هر او پروردگاری زهانيان وجعل فيها رواسيا من فرقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه أيام في اربعه ايام سوا الاسئلهين ولا سرزويدا شاخي زوري داناوا وپيتو فرت وبالجوي همو جاندار چیل زویده دیاری کرد لما وڅار روز دا بیاکسانی بوګش دا وکړان امستوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين لا پاش روي کړد اسمان انذا باسمان وبزوي فرمو ورن بويستي خوتان يا بناثاري بينجر فرمانم هر دوچيان وتيان بويستي خوم ان هاتين سبع سماوات في يومين واوحى كل وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْضًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ او صاحوت آسماني لدور وجدا دروس کرد وهر آسماني فرماني كاري خوي بونار وآسماني دنيا من بسرايان قرازان و پارز راو لجوه قرتني كان او بريار خواي ظالي بد صلاة فإن أعرضوا فقل أذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثامود زأقر ويان وجراء أو بلب هورة ترشقي قدتان ترسينم وكهورة ترشقي قل عاد إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون كاته پیغمبرکانيان حاتنا لايان لبردميانو لپشتيا نوو لهمو لايكا وا پیانو تن كزگا لخوا نپرستن وتن اگر پر وردگار من بيوستايا ملائكي دنار بوي براستي ا ما بوي ا و فين الراون باور نا كين فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون و اوت یان چیل ا م یان زانی بو ب بیگمان او خوای ک اوانی درس کردوا او لوان و اوان دانیان ندنا ببلگان في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب عذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون <تصفيق> بيقمان سزاي فاشا روجيان عبروبر ورسوا كرترا وأوانيار متينادرين وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وهوزي ثمود مارين موني كرت balam awan ziyat al hazan la chwiri kirta sharza yureni dzaboya hura bruski sa zay riswa kal leidan bahay aw khra pana wakdayan kird wana jeyna alladina amanu wa kanu yattaqun wa ukasa nashma al rizqar kirkaba wa yanhabu paris carbon وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ وَرَاجِكَ هَمُودُ جَمَانِ خَابَرَ وَأَقْرِيدُ وَزَخْكُ وَدَكْرِينَ وَذَأَوَانَ لَبِيَشْكَ وَتُنُدْ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وجلودهم بِمَا كَانُوا يعملون تاكات يدجن لاي اقري دوزخ شاتيداد لدجيان جوي وتاو فيستيلشيان بوكر دواني ككردو يانا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون. وَبَا تَسْتَكَانِ يَنْ دَلَيْنَ بَا تِشَيَاتِ تَانْ دَالَ دِجْمَانِ دَلَيْنَ او خواه ايمي هيناء و تَزِمَان که هموش تیچی هيناء و هر اویش شکم زار اوی دروس کردوا وهر بولاي بولای اویش دا وما کن تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وإيه وخوتا ندا شارد وندا پاراز لقناه لشاتدان اجو و تا و پيستي لشتان ل دشتان بلکو وا گمان تان ده بر كهوا نازاني به زور يگ لوكاراني كديكن و ذلك ظننكم الذي ظننتم بربكم اضغاكم فاصبحتم من الخاسرين ا او گمان تان بو بردن و تو نغيزي زيان باران فإن يصبروا فالنار مثول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين اگر آرام بگرن او اگر شويني ما نويانا و اگر داوائي لبردون ورازيبوني خوا بکن او خوا هر جيز وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنَ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَتَنْدُوستُ هَوْدَمًا لَدُنْيَا بُدَانًا خرافه کردنی دنیا و بی‌بروایی روزی دوایی بر از اندنه و بلینی سازدانی امبسر دادرا لریزی او گلا نرا بردن پیش امان لزنو کو آدمی براستی ضرر مند بون وقال الذين وَقَسَىٰ قُرُبُهُ تِكَلبَ كَن بَلْكُ سَرْكَوْن بَسَرِيدَا فَلَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ دَيْسْوِنْ بَخْوَ بِيْغُمَْانْ أْوَانِي بِيْبَاوَرْ بُمْبِيْ أَنْدَ تِيجِينْ سَزَايْ چِ وطوليان لدسنين وطولي خرابترين تاوانه كدين کرد ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون اوي باس كرا سزايد جمنان خوايا كآگري دوزخة مالي هميشي اوان لو آگر دايا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ وَأَوَانِي بَاوِرٍ دَلِينَ أَيْ او دووانا مان نشان بدن ک گومرا یان کردین ل و دوزخ بن ان اللذین قالوا ربنا الله عليهم الملائکه تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا وَأَبْشِرُوا بالجنة التي كنتم تُوَعَدُونَ براستي <تصفيق> اواني وطيان خواه پر وردقار مانو لپاشان الراز لسر آيين بردوان بون فرشتكان بول بول دين الائان كاتي مردن يان زندوبون و پياندلين كمترسنو خفاد مخون ومجدبيلتان او بهشتي كبلينتان پيدرابو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون امال الجياني دنيا ولروج دوايدا دوستي ايوين ولو بحشتدا هرتي حزي لابكن بوتان آمادية وهرتي هرتي دوابكن لودال خزمتان داية نزلا من غفور الرحيم. رزقنا نمى وانداري لا لا ينخويل يا برد يمهربانوا. ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالح وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. شو تي تأكروا بزيت رلو كسائي خلق بولاي خواب وَكَالِ تَاكَ ذَكَاتُو دَلَيْ بَيْقُمَان مِنْ لَبْهِرِ مُسُلْمَانَنَمْ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ ح بە تاکترین شێوە وەڵامی خراپە بدەوە ئەو ساکەسێککە تو ئەودا دوژمناتی هەیە وەک دۆستێکی دلسۆز و جاانی بەجانە لێ وما يولقاها إلا الذي نصاب وما يولقا ve peynaga admger kese, xawanı bşi her gurbeyle pdaşt. Ve ima من k نزغ al بالله nızgın, هو tayb bil lah. Innehu hu al seme al lim. Ve acıl şeytane ve هر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون لنشان كان دصلاة خوايا شو روج خور مانك سجد مب النبوخور نبو مانګ بلک سجد برن بو او خوای اوانی بدی هیناوه اگر ای وتنها او د پرستان فاین استکبروا فالذین له باللیل والنهار وهم لا يسامون ځا اگر خوایم به من به پرستان دی لای پروردگار تن ل بشو برج عبادتي أودك نومان دو ورزنابا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت ان الذي احيا لا محيي الموت فانه على كل شيء قدير لن شانك ان د صلاه بيني وشكو ماته كتيكات باران من باران بزويده برواني روكد كيت زول ود بوجاتا وبرز د بيتوا بغمان اوي زوي وشك د بوجين زندو كروي مردو كاني شا داراستي خو به سر هموشتګ ده بتوانه الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوما قيامه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بسيط. بأجُمان أوانيل آت كان إملاددا لآم شارا ونين دق آكسي دخريتنا وآجر وتأكتر يا أوكسي للروج قيامدا بيت رزديت هرتيت ويس حستان ليكربيكن بأجُمان خواب ويديكن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. إ لكتاب عزي براستي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفيهتنزيل من حكي من حمد بطّ تناكات نستا ن رج دا نبليكم كردن نبليه زياد كردن چونكه نردرا وتخوار ولالان خوای كار درستي ستایش كراوه ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم هچته بتونا وتراوه Burası bir perverdikar <Sessizlik> etkivan, liaburdunha <Sessizlik> bu imandarlan, ve etkivan tualei sakte boebavuran. Ve Loujallahu Qur'anan ağjemiyle, qalou Loula والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر و هو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد اگر ام قران ما بزمان ذقل عربي بنارداي باواران د ين ود بوتي اتاكاني بروني شي نكرا چون د بي قران و عربي أي محمد صلى الله عليه وسلم بلاي قرآن بوكساني كباوريان بيهينا و ريبرو تارسري قمانا وأواني باوري بينيانن لجوئيان دا قراني وكريهي لبستني حق هروها لآست أو قرآن دا شويرن أواني لشويني شزور دورو بانك دكرين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من الرب كل قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب سين بخوا براستي تورات من داب موسى بلامديا وازيت يا كرا وأجر پيشتر بريار ندرة على لا انبرور دكارتو كس زاد وابخرت لنيوان يا ندا داد بەڕاستی ئەوان لە دوودڵ و بدگوومیدان دەربارەی من ع لە صالح فلی ننفسه و وما ربك بغلام لللا هەر کەسێک کاری تاکەبکات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 زانینی ڕۆژی دوایی تەنها بۆ لای خوا دەگەڕێنرێتەوە، وە هەر بەرو بووومێک، کەل پێست و قەباغەکەی دێتە دەرەوە وە هەر مێینێک ئاوز دەبێ و سکەکەی دادەنێت ئەوە خوا ئاگایەیە،وە ڕۆژێ هاوبەش پەیداکەران بانگ دەکات، هاوبەشانێ کە داتان نبوون بۆ من لە شوێن، نین. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيضٍ وَأُنْبُوَ لَهُنَّ أَوَانِ بِأَشْتَرَدَنَ فَرِسَتَنَ وَزَانِيَانِ كَهِزْبَنَائِشِ الْنِّيَاءِ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا الشَّرُّ Adamî man du na bil dava kirdi kireu xoşi. Ve eğer na xoş yok du tarib be, avbehi va na umred be. Vla in adqunahu rahmet min na min bagdi zrra, msethu layqul anna ولئِرُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِدَهُ لَلْحُسْنَ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَأَجَرْتِ مَنْ بَغْشِ مِهْرَبَانِ يَجْلَلَانَ خُمَانَ وَلَبَاشْ زِيَانَ يَجْلِيكَ وَتَوَادَ لِدْ أَمَهِي خُمَى وَجُمَانَ نَابَ مُرَجِّدُوا و اگر غرغرین رامو بولای پروردگارم زندوبونه وهبو بیگومان لایخوا پاداشت زور چاکم هيا جاسوین بخوا حوال د دین بواني بے باور بون باوی کردو یانه له دنیا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوَّ دُعَاءٍ عَرِيضٌ وَكَاتِيَةَ كُوَّ خوشي ما سَرَآدِمِ دَهْ رُوَّرْ دَجَرَيَوْ بَخُوَ بَزِلْ زَانِينَ وَدُورَ دَكَوَتَوْ بَلَامْ كَاتِيَ نَخُوَ او جُبَيْتْ أَوْ نِزَاؤُ هَوَارِ زُورَ دَكَاتْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ من كَانَ مِنْ عِدِّ اللَّهِ ثم به من أضل من من هو في شقاق بعيد؟ بل يا بين بلين أجر القرآن للآن خوابو، باشان إجبار تم بينكدر، شيء جمرات لا لو كسيكلت جياتي شيء دول لرأس تدابيت. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق. أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لم أودوا بل جكاني خومني نشان دين لا أسوي دنيا ولا خدي خوي عن دا. هتباوي عن رمبي تو بيجمان أم قرآن راستا آية بروار دكارد بسني كبر راستي أجدار بس لهم وش تجدا. ألا إنهم في مريت من طاؤي ربهم الا انه بكل شيء محيط اغادر ببراستي اوانه لدودليدان لديداري پروردگاریان اغادر